أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صفعا إن عذابها كان غراما إنها سات مستقرا ومقاما والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتر صدق الله